وهو على كل شيء إن قدير الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من بلين ثم قضا اجل واجل مسمى عنده ثم انتم تمتعون وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تاتيه من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جياهم فسوف ياتيهم انباء ما كانوا به يستهزون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء, وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرننا خدين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين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 ولقد استهزئ برسل من قبلك فحيق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض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 وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطل السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أملت أن أكون أول من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 وإن يمسسك الله فَلَا فلا كاشف له هُوَ هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء؟ إن أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي إلي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ ائنكم لتشهدون أن مع الله آلهة نخير قل لا أشهاد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون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 ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتيهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فَإِنِ استطعت أن تبتغي نفقا في الْأَرْضِ أَوْ سلما في السماء فَتَأْتِيَهُمْ بِيَأْيَهُ ولو شيء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ولكن اكثرهم لا يعلمون وما من دابه في أرض ولا طائل يطير بجناحيه إلا أمم نمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء إن ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على زراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتيكم عذاب الله أو؟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 أتبع إلا ما يوحي إلي قل هل يستوي الأعمي والبصير أفلا تتفكرون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 إن وما من حسابك عليهم من شيء إن فتضردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟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 إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات وليستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت ان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 وهو الذي يتوفيكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفره حتى اذا جاء أحدكم الموت حتى جاء احدكم الموت توفيه رسلنا وهم لا يفرطون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 أنجينا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا من فَوْقِكُمْ أَوْ من تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بعض أُنظُرْ كيف نصرف الْآيَاتِ لعلهم يفقهون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 وَإِمَّا ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء إن ولكن ذكري لعلهم يتقون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 أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل ادعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اهدين الله كالذي استهواه الشياطين في ارض حيران كالذي استهواه الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه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 أرض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير وإذ قال ابراهيم لأبيه ازر اتتخذ اصناما الهه إني أليك وقومك في ضلال مبين وكذلك نذي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رئ كوكبا قال هذا ربي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ لَافِلِينَ فَلَمَّا ذَا الْقَمَرِ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فلما أَفَلَ قَالَ لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما دئ الشمس بَازِغَةً قال هذا ربي هذا أكبر فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مما تُشْرِكُونَ إِنِّي وجهت وجهي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 امن ان كنتم تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون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 ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيي وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل والليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذلياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهديناهم إلى جراط مستقيم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 فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهديهم اقتدقوا لا أسألكم عليه أجراً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 الناس تجعلونه قراطيس تبذونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون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 من افترى على الله كذبا أو قال أوحى إليه ولم يوحى إليه شيء أو من قال سأنزل مثل ما أنزل الله وَلَوْ تَرَى الْآبِ الظَّالِمُونَ فِي وَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فراد كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نري معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فارق الحب والنوئ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ الله فَأَنَّيْتُوا فَكُونَ فَالِقُلْ إِصْبَاحِ وجعل اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ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 آيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء إن فأخرجنا, منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا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 بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء إن وهو بكل شيء إن عليم ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء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 جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعبهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء إن قبلا ما كانوا, ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطيناً إن سوى الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بيه آخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أَفَغَيْرَ الله أَبْتَغِي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أَنَّهُ منزل من ربك بالحق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 الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرن ليضلون باهواهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين وذروا ظاهر ال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 أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كمن مثله فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِقَالِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما اوتي رسل الله الله اعلم حيث يجعل رسالات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 قال النار مثويكم خالدين فيها إلا ما شيء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والأسر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 انهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القدر بظلم واهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمه إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآتوا وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث وال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 ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شيء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أَنْعَامٌ وحرث حجر لا يطعمها إِلَّا من نشاء بزعمهم وَأَنْعَامٌ حرمت ظهورها وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه أنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركا سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا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 آذ ذكرين حرم أمي الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل اا الذكرين حرم امن الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين ام كنتم شهداء اذ وصيكم الله بهذا فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قُلْ لا أَجِدُ فيما اوحي الي محرما مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ الا ان أَنْ تَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَيْتَةً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 ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهورهما أو الحواي أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون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 سيقول الذين أَشْرَكُوا لو شئت الله ما أَشْرَكْنَا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون قل فلله الحجه البالغه فلو شئتم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 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ من إِبْلَاقٍ نحن نرزقكم وإياهم وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطن وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ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 وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِي وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصِّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَإِنَّ هَذَا جِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء إوهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون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 ان نزل علينا الكتاب لكننا اهدي منهم فقد جئنا بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بأيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون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 آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء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 ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هديني ربي إلى جراط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 ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائفاً أرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم وكم في ما آتكم إن ربك سريع العقاب وإنه لوفور رحيم ألف لام So.